مدينه النخيل مدينه النخيل مدينه النخيل مدينه النخيل, النخيل. منال وطلال من فوزدق ورامه منال وطلال من فوزدق ورامه اصدقاء ودائما يحلو اللقاء في مدينه الخينه النخيل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العليل ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل لون شاطئ لون البحر احلى في مدينه وعلقم شريره على الاديات متفقان بالضبط وعلى القمشريره على الاديات متفقان يحترن الفراغات الاخرين ويقاعون فيها تخيلنا في فينا فينا نخيل كل شيء جميل الغروب اشدوق والهواء العليل ضياع القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل مجرينا العظمه رحنا نقص نفرح في مدينه النخيل يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي. ليلي يا ليلي, ليلي, يا ليلي. لونه السلطي لون البحر احلى في مدينه النخيل